فارتكاب ما يزيد على ذلك بلا وجه يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق ان من ترك الاستقبال لجهل بالحكم سواء كان الجهل قصوريا او تقصيريا فهل تصح صلاته ام لا وقلنا ان سيدنا قدس سره افاد ان الصحيح بطلان صلاته بمقتضى حديث لا تعاد ومقتضى ادلتي الشرطيه وما ورد من تصحيح الصلاة لمن علم في الوقت خاص بفرض الشبهة في الموضوع ولا يشمل فرض الشبهة الحكمية ولكن بإزاء ذلك ذهب السيد الإمام قدس سره إلى أن مقتضى القاعدة الحكم بصحة صلات من ترك الاستقبال جاهلا بالحكم سواء انكشف أنه بين اليمين واليسار أو انكشف أنه مستدبرون فعلى كل حال تقع صلاته صحيحه وأبان ذلك بحسب تقريبنا في عدة أمور نتعرض لها الامر الاول ان مقتضى اطلاق صحيح زراره قلت ما حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله شموله لمن ترك الاستقبال جهلا بالحكم واستبان أنه بين اليمين واليسار فإنه لا قصور في شمول إطلاق الرواية لمثله وهو أن ما بين المشرق والمغرب قبلة والمفروض أنه لم يخرج عن هذين الحدين قال ويؤكد شمول صدر الرواية للجهل بالحكم التفريع في الذيل حيث قال في ذيلها قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال فليعد فإن المنظور في الذائل الشبهة الموضوعيه وهذا يؤكد عموم الصدر لكل الشبهتين فكان السائل لما استفاد من الإمام عليه السلام كبران كليه وهي ان ما بين المشرق والمغرب قبله فرع على ذلك السؤال عن الشبهه الموضوعيه اي من صلى لغير القبله لمانع من غيم او غيره <تصفيق> فنفس التفريع بالسؤال قرينه على شمول صدر الروايه لفرض الشبهة الحكميه وبالتالي فصحيحه زرار حاكمه على أدلة شرطية القبلة ومنها حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة فإن المستثنى منه وهو القبلة عفوا فإن المستثنى فإن المستثنى ألا وهو القبلة محكوم بصحيح زرارة فكانه قال من اخل بالقبلة اعاد الا ان يكون عن جهل وكان ما بين المشرق والمغرب زي. هذا الامر الاول الذي افاده قدس سره الامر الثاني لاحظوا الامر الثاني دقيق لانه يبتني عليه مطلبه قال بانه هل ان حديث لا تعاد هو الحاكم على حديث الرافع او ان حديث الرافع هو الحاكم على حديث لا تعاد فمقتضى حديث لا تعاد لا تعاد الصلاه الا من خمسه القبلة بطلان من صلى لغير القبلة جهلا ومقتضى حديث الرافع رفع عن امتي ما لا يعلمون ارتفاع شرطية القبلة في حال الجاهل ولازم ذلك صحة صلاته وبين الحديثين عموم من واج فان حديث فإن حديث لا تعاد شامل لغير القبلة عفوا فان حديث عفوا فان حديث فانا حديث لا تعاد الصلاه شامل لفرض العلم بينما حديث الرفع خاص لفرض الجهل كما أن حديث الرفع شامل للجهل بالقبلة وغيرها وحديث لا تعاد وارد في القبلة فإذا لم يعلم بشرطية القبلة وصلى لغيرها كان موردان لاجتماعهما فهل يتعارضان ويتساقطان، أو أن أحدهما حاكم على الآخر وما هو الحاكم قال السيد ذكر المحقق النائني قدس سر أن حديث لا تعاد هو الحاكم على حديث الرافع والسر في ذلك أن حديث لا تعاد ناظر لمقام الامتثال بينما حديث الرافع ناظر لمقام الجاعل فحديث الرفع يقول من جهله بجعل شرعيين كان مرفوعا في حقه فهو ناظر شنو لمرحلة الجعل بينما حديث لا تعاد يقرر ان من كان مأمورا بشيء فامتثله فانكشف أن امتثاله ذا خلل كان امتثاله مقبولا إن لم يخل بأحد الخمسة فحديث لا تعاد ناظر لمرحلة الامتثال بعد المفروغية عن تماميات مرحلة الجعد بينما حديث الرفع ناظر لمرحلة الجعل علما او جهلا فبما أن مفاد حديثي لا تعاد متأخر رتبتان عن مفاد حديث الرفع فهو الناظر إلى حديث الرفع وليس العكس فإنما هو متأخر رتبة ناظر لما تقدمه رتبة من الادله والملاك في الحكومة النظار ومن محققات النظار التأخر الرتبي فحديث لا تعاد حاكم على حديث الرافع وبالتالي فمقتضى حديثي لا تعاد شنو بطلان صلاته لأنه أخلى بالقبلة ممتاز هذا كلام من الميرزا فأشكل عليه السيد الإمام قدس سره بأن المناطق الحكومة ليس مجرد التأخر الرتبي وإنما المناط في الحكومة أن يكون لسان الدليل الحاكم لسان المسالمة لا لسان المصادمة وهذا هو الفرق بين التخصيص والحكومة فالتخصيص لسان المصادمة كما لو قال أكرم كل عالم وقال لا تكرم زيدن العالم بينما لسان الحكومة لسان المسالمه والملاءمة سواء كان بالتصرف في عقد الواضع أو كان بالتصرف في عقد الحامل، مثلا إذا قال عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا وقال الحديث لا ربا بين الوالد وولده فمن الواضح حكومة الحديث على الآية لأن لسانه لسان المسالمه حيث اخرج المعامله بين الوالد وولده عن موضوع حرمه الربا او كانت تصرف في عقد الحامي بأن قال المولى تجب الزكاه في الموارد التسعه وقال في حديث آخر لا زكاة في مال الصبي فإن هذا الحديث الثاني حاكم وليس مخصصا لأن لسانه لسان المسالمة حيث تصرف في عقد الحمل بإخراج المتعلق فلو قال تجب الزكاه في الموارد التسعه وقال لا تجب الزكاه في مال الصبي لكان شنو؟ تخصيصا واما اذا قال لا زكاه في مال الصبي فان نفي المتعلق يحقق لسان المسالمه وبتحقق لسان المسالمه يكون جنو يكون هذا حاكما على ذاك هذه هي الكبرى وأما تطبيق ذلك على محل الكلام دير بالك مولانا ومقتدانا اذا قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة فإن الحديث عرفا كناية شنو عن بقاء شرطية القبلة في فرض الاخلال بها وبعبارة أخرى مفاد حديث لا تعاد الإرشاد إلى إطلاق شرطية القبلة في جميع الحالات فحديث لا تعاد كاشف عن حدود مقام الجاعل حيث إنه يرشد إلى إطلاق شرطية القبلة لجميع حالات المكلف فإذا جاء حديث الرافع وقرر بأن ما لم يعلم فليس ثابتا في حق المكلف كان حاكما على حديث لا تعاد لأن لسانه لسان مسالما وهو أن لا تكليف في حق المكلف في فرض الجاهل وبعباره اخرى ان مفاد حديث لا تعاد بيان اطلاق الشرطيه ومفاد حديث الراف ان هذه الشرطيه من الاول متقيده بفرض العلم فلا شرطية للاستقبال في حال الجهل ابدا وبالتالي فحديث الرفع حاكم وليس العاكس وأما دعوة أن حديث لا تعاد ناظر لمقام الامتثال ومقتضى ذلك أن يكون هو الحاكم هي مؤيدة لكلامنا وليست ردا عليه لأن مفاد حديث لا تعال لو كان هو التصرف في مقام الامتثال لكان معنى ذلك المفروغية مقام عن مقام الجعل والحال بأن حديث الرب ضيق دائرة الجاعل قبل الوصول إلى مرحلة عالم الامتثال فمجرد كون حديث لا تعاد ناظرا لمقام الامتثالي لا يصلح أن يكون سببا لحاكميته فإن المناطف الحاكمية لسان المسالمه للتأخر الرتبي و بل بل كونه ناظرا لمقام الامتثال مؤيد للمدعى وليس ردا عليه لان مقام الامتثال فرع المفروغي عن اطلاق شرطيه قبله والحال بان مفاد حديث الرافع عدم اطلاقها من الاول لحال الجاهل بالحكم تمام تمام تمام فكما ان قوله ما بين ال يعني هذا غمز للنائن لان النائن يلتزم بالحكومه في كلمه ما بين المشرق والمغرب فكما ان قوله في صحيح زراره ما بين المشرق والمغرب قبله حاكمون تقولي ان إني حاكمون على أدلة شرطية القبلة على نحو التوسعة كذلك حديث الرفع رافع لموضوع ما ثبت البطلان لأجله وهو القبلة بالتوسعة أيضا بنحو آخر كيف يعني يا شيخ نريد جواب لهالعبارة عبارة الواردة في صفحة سبعة وستين من كتاب الخلل رافع لموضوع ما ثبت البطلان لأجله بالتوسعة بنحو آخر هذا حديث الرب قاعد يضيق ما قاعد شنو ما قاعد يوسع قاعد يقول شرطية الاستقبال لا اصلاح فيها بل اخذ في موضوعها العلم فلا تشملوا فرض الجهد قاعد يضيق السيد يقول لا قاعد يوسع كما ان قوله ما بين المشرق والمغرب قبله حاكمون موسعون كذلك حديث الرفع رافع لموضوع ما ثبت البطلان لأجله بالتوسعة بنحو آخر فما في كلمات بعض الأعيان يقصد من؟ نائيني من حكومة حديث لا تعاد على حديث الرفع غير وجه هو طبعا ما يعترف للمحقق النائني بالتحقيق ما يسمي المحقق وفقط الأصفهاني يسمي محقق وللنائني طول بعض الأعيان وبعض كلا و... زه وما أفاده الفاضل المقرر طبيق من جهة شرطية لكن توسع من جهة اللازم وصحة لقد تجد من تكون الامتثال؟ ملازما صلاه جيده جدا جدا جدا جدا جدا جدا في جدا جدا جدا جدا يعني جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا مقام جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ومقصوده أنه إذا تضيقت القبلة بفرض العلمي كان قوله أقم الصلاة مطلقا لفرض الجهلي فهو تضييق لشرطية القبلة توسعة لدائرة إطلاق أقمي صلاة حيث يشمل أقم الصلاة الصلاة التي أتي بها فاقده للقبلة ولازم شموله لها جنوه سقوط الامر والصحاة فهو تضييق من جهة توسعه من جهة أخرى توأمية حكومة توأمية إحنا نذكر اليوم كل كلامه إن صار وقت للمناقشه واقشنا انه مترابط والا يصير غدا الامر الثالث ويسلم من قاتل لا ناظر الامتثال وتنزل هو يقول ان قاتل لا تعاد اصلا غلط واحد يقول امتثال صني هي كنايه عن شرط بل حدود مرحله الجهل اصلا مفاد حديث لا تعاد التعبير عن حدود مرحله الجهل جاي يقول الخمسه مطلقه في مرحلة الجع غيرها ليس مطلقا في مرحلة الجع أصلا ما هي العلاقة بمقام الامتثال لكن لو قلنا مشينا على ميرزيات ها؟ نعيني يقول لا فهذا مؤيد لنا وليس ردا علينا الأمر الثالث قد يقال إن لازم تحكيم حديث الرافع على حديث لا تعاد بإخراج ما ثبت بفقرات حديث الرافع بقاء حديث لا تعاد بلا مورد لأن الصلاة عفوا لأن الإخلال بالصلاة جهلان بالحكم أو الموضوع خرج بفقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون والإخلال بالصلاة نسيانا خرج بفقرة رفع عن أمة النسيان والإخلال بالصلاة خطأا خرج بفقرة رفع عن أمة الخطاء والإخلال بالصلاة اضطرارا أو اكراها خرج بفقرة رفع عن امتي ما اضطروا إليه فلم يبق تحت حديه لا تعاد مورد أو مورد نادر الوجود وهو فرض العلم العمدي بدون شنو؟ أي عذرين من الأعذار وبقاء الإطلاق بلا موردين شنو؟ مستهجنون ومقتضى استهجانه قوة ظهوره في العموم فكل دليل يكون إخراج مورد عن مستهجنان يكون إطلاقه لذلك المورد قويا عرفان ومقتضى قوته في الظهور في العموم إباؤه عن التخصيص وال وال والحكومات ولذلك ما ذكره المحقق النائيني في الفرق بين الحكومة والتخصيص حيث قال من أحكام التخصيص إباء العام عن التخصيص وهذا لا يشمل فرض الحكومة هذا غير تام إذ أن النكت شنوه واحدة ما دام الخطاب قوي الظهور في العموم فهو كما يأبى التخصيص يأبى الحكومه فلا فرق بينهما من هذه الجهات إذن مقتضى قوة ظهور لا تعاد في الشمول لهذه الموارد المعارضة مع حديث الرافه وليست المحكومية فحيث إن بين الحديثين عموما من وجه يقع بينهما التعارض في مورد الجهل بالحكم حديث لا أن حديثة لا تعاد محكومون فإذا وهذا كل إشكال هو يشكل على نفسه بعدما يجاوب فإذا وقع التعارض بينهما رجعنا للمرجحات والمرجح مع من؟ مع حديث لا تعاد وهو الكتاب الدال بإطلاقه على شرطية القبلة حتى في فرض الإخلال بها جهلان ولازم ذلك البطلان هذه إذا مفتوحة سدوها نعص الطلبة تخدرهم هم متخدرين وش لهم بعد هذه <تصفيق> والجواب يجيب عن الإشكال إن إخراج فرض الجهل والنسيان والخطأ وسائر مداليل فقرات حديث الرفع عن مدلول لا تعاد لا يجب بقاء لا تعاد بلا موردين والسر في ذلك أن لدينا أدلة خاصة فصلت بين داخل الوقت وخارجه نحو صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج الذي قال فيه شنو عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله إذا صليت وأنت على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقتين فأعد فإن فاتك الوقت فلا تعد باب تسعة من أبواب القبلة حديث واحد ومقتبى هذه الأحاديث المفصله بحسب سياقها ورودها في فرض الجهل بالموضوع فمن صلى لغير القبلة لجهل بالموضوع يأتي فيه التفصيل وهو إن علم أثناء الوقت أعاد وإن علم بعد الوقت فلا إعادة عليه فإذا علم اثناء الوقت دخل تحت حديث لا تعاد وان علم بعد الوقت دخل تحت حديث الرفع فبالتالي تقديم حديث الرفع بالحكومه على حديث لا تعاد لا يوجب بقاء لا تعاد بلا مورد او مورد نادر بل يبقى تحته من اخل بالقبلة لجهل بالموضوع او نسيان للموضوع ثم ارتفع ذلك اثناء الواق حيث ان مقتضى الروايات المفصله شنو بطلان صلاته فلم يبقى حديث لا تعاد ما ورد. فنلاحظ هنا هذه ملاحظه خلوها في ذهنكم باشر فكروا فيها فنلاحظ هنا ان السيد اقحم دليلا اخر في اثبات قوه احد الظهورين او ضعفه عن الشمول لمحل شنو تعارض زين بعد بقي الأمر الأخير في كلامه إن قلت يريد يدفع بعض الإشكالات عن كلامه إن قلت ان تقييد شرطية القبلة بفرض العلم بها يوجب محذور الدور فإن شرطية القبلة في فرض العلم والعلم بالشرطية فرع ثبوتها فتوقف ثبوت الشيء نعم. على نفسه والجواب عنهما ذكر مو بس السيد الصدر أكرنا هذا ذاكرنا في كل مكان في الوصول الجواب بعض الناس فكر هذا من شنو مما توصل إليه السيد الصدر لا فأذكر خواه ذكروا الخمين ذكروا ألا أكل لن هذا من باب تقييد الجعل بشنه العلم بالمجعول يعني أخذ في فعلية المجعول العلم بالجعل فبما ان المتوقف عليه العلم بالجعل والمتوقف مجعول. ثبوت المجعول فلا دور خف هذا الاشكال الأول ردة الإشكال الثاني قال وتوهم لا توهم دير بال وتوهم أن الرفع إنما هو ما دام جاهلا فلو انقلب فصار عالمان يرجع التكليف مرة أخرى هذا التوهم شنو فاسد وقد ذكرنا في محله بيان الإجزاء في أمثاله فراجع الأصول يعني راجع علم الأصول ومقصوده انه بعد ان اثبتنا اختصاص شرطيه القبله بفرض العلم فمن الاول لا شمول لها لفرض الجهل اصلا فاذا علم بعد ذلك فلا يلزم من علمه بعد ذلك شنو عود التكليف ما دامه في ما مضى لم تكن شرطيه القبلة شنو ثابته في حقه من الاصل زين واستبعاد هذا ان قلت الثالث ان قلت ان لازم كلامك ان يكون الجهل بالموضوع اسوا حالا من الجهل بالحكم لان الجهل بالحكم أي أن الإخلال بالقبلة عن جهل بالحكم شنو؟ لا يوجب بطلان الصلاة بينما الجهل بالموضوع فصل فيه بين العلم أثناء الوقت فيعيد أو العلم خارج الوقت فيعيد فلازم ذلك أن يكون الجاهل بالموضوع أسوأ حالاً من الجاهل بالحكم إن قلت. قلت بعد اقتضاء الدليل ذلك فأي وجه للاستبعاد بل ورد يعني إلى نظائر هذا في الفقه وأنه عزيز بل ورد في صحيحه عبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن الحجاج ها جمع بين شنو بل ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في باب التزويج في العدة يعني إذا تزوج امرأة في عدتها أن جهالته بالحكم أهون من جهالته بالموضوع أي إذا تزوجها حال العدة جاهلا بالحكم لم يوجب الحرمة المؤبدة بينما إذا تزوجها حال العدة جاهلا بالموضوع جنوب أوجب الحرمة المؤبدة فراجع كتاب النكاح باب سبعة عشر من حديث أربعة باب النكاح باب سبعة عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث أربعة هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه وياتي البحث عنه مفصلا